وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وصحيه من خلقه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه أجبعين يا ريو الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 يا أيها الذين آمنوا استغفروا الله وقولوا قولاً كريماً يخلص لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهُدَى حُدَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضرارة أيها المسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتكوى الله فاتقوا الله عز وجل فركض أوص الله عباده واجمعين إلى يلتزم التقوى لما فيها من فلاحهم ونجاةهم ونجاةهم وسعادتهم فقال سبحانه وركضوا الصين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله أيها المسلمون إن صلاحاً مجتمع أمرية كل مسلم ما من مسلم إلا وهو يرشد صلاحاً مجتمع لأن في صلاح المجتمع السعادة والأمل والاستقرار والرخاء والعدل وجميع الأمور الإيجابية التي ينجدها المسلم والمسلمة، ألو إن صلاح المجتمع مرهون بصلاح الأسرة، فالأسرة الصالحة هي نواة صلاح المجتمع. إذ أن المنتبع مؤلف من مجموعة نصر بمجموع بيوت تلك الرسل وتلك البيوت المسلمة يوم أن تكون متماسكة بشرع الله يوم أن تكون قائبة على منهج الله يوم ينتشر في روعها نور الإيمان ونور الحياة ونور التقوى فإنها تعني بذلك صلاح المجتمع. فالأسرة هي النور التي يشير منها النور إن كانت أسرة صالحة. مؤمنةً فقية. هي نصبب صلاح الاسرة? ان لصلاح الاسرة عدة اصباب جاء بها شر الله سبحانه وتعالى يومنا اكتبت حكبته عز وجل ان تنتشر الرحمة والمودة بين الزوجين ليؤذسا أسرة يفعدان بها قال سبحانه ومن آياته أنخرك لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موجة ورحمة إن في ذلك آيات لقومي يتفكرون ودع سبحانه وتعالى الى أن يقوم ذلك السكن وإلى ان تكون تلك الرحمة وتلك المودة على منهج شرعه سبحانه وعلى رذب ثقافه إذ قال عز وجل يا أيها الناس إن خركناكم من ذكر وأنثى وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ الله لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا من وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها ومثل منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والمرحام إن الله كان عليكم رقيباً فجعل الأمر بالتكوى واستشعار المراكبة له بما يتمثل في تعميم صفاته وفي إجلال وفي أداء أمره واجتناب ذجله ما يتوج السعادة على المسرة ويؤسس السعادة للمسرة ويرعى السعادة للمسرة ويظم الطريق للمسرة ويكتب لها الوخوة إلى النجاح والسعادة في الدنيا ونافعه أيها المسلمون منوضحا بفرد واحد من تلك النسرة بل جميع افراد النسرة معنيون بالمسؤولية ان يفعل جميعا في بناء النسرة صالحة في بناء نسرة مصلحة في بناء النسرة تقوموا على تقوى الله عز وجل في كل الأخوان وعلى حسن التوبة والإنابة وعلى حسن الخروج مع الآخرين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأمير راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في ما سيده ومسؤول عن رعيته الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصنولية عاقبته وخيمة. عاقبته وخيمة وندامة في الدنيا والاخرة. لان الجميع حراس على صلاح هذه الجسرة. جميع افراد الجسرة حراس على صلاح كمعةها. وعلى استمرار فعلتها بنزومهم أسباب ذلك فحذر عليه الصلاة والسلام من أن التحريف في ذلك حلك فقال في رأه شيخان عن عوفة بن عامر رضي الله عنه من افترع الله رعية ثم لم يطع رصحه لم يرح رائحة الجنة وقد ذكره العلم أن جنة الآخرة تتفر بها جنة الدنيا وهي جنة العيمان جنة العمل الصالح جنة التقوى جنة حياة القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى جنة حياة الأنسن بذكر الله وبالقمر المعروف والنهي عن المنكر، جنة حياة الأسماع والنبصار وجميع الجوارح يوم أن تكون في طاعة الله عز وجل، فإن جنة الآخرة لها طريق وطريقها تبدأ من الدنيا لأن الدنيا دار عمل، فإذا كانت الاعمال الصالحة في الدنيا طريقا الى الجنة فان الحرمان من اعمال الصالحة حرمان من جنة الاخرة لهذا الحديث ولمينه من الحديث والنصوص ونذلة من افترعاه الله الرعيم ثم لم لمحطها بنصحه لم يرح راجح الجنة والنصح من آباء الأمهات في صلاح أنفسهما وفي صلاح النية فيهما وخلق الأجواء الإيمانية في أوساط الأسرة وتوفير سبل الصلاة والتحذير المسارح حسن الترضية والرعاية من الأبناء والبنات حسن الطاعة وحسن البر والحذر من العقوق وهكذا تنشر الرحمة والرشد في أوصاق النسرة يوما يقوم كل من تلك الأجدفيات في النسرة والأعضاء في النسرة بما نوجب الله عليه تجاه المسلولية في صلاح النسرة وإن أعظم الأسباب لصلاح النسرة هو توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومراكبته والخرب منه ودعاءه ومن يره والتضرر من يديه كل ما يستفل بتعظيم الله عز وجل فإنه معظم سبب لفراح نسرة وكان من بشأن الصالحين أنهم يستغيثون ربهم سبحانه وتعالى ويدعونه ويجمرون إليه أن نصلح نحوالهم وأن نصلح وسرتهم والذين يقولون ربنا حملنا من أسواجنا وذرياتنا قرة الأعيض ويعملنا بالمتقين إماما والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم من إمام بهم ذريتهم وما غلتناهم من عملهم من شيء كل مرهم بما كفر رهين جنات عدم يدخلوا لها. ومن صرح من آبائهم ورزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم وبدا وإما صلاح المتأخرين يتصل بصلاح الماضيين. يوم ان تتخذ النسرة الصالحة من نسرة النبي صلى الله عليه وسلم النسوة والقدوة. يوم ان تقام البيوت المسلمة متأسية ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان عليه الصلاة والسلام يدير نسرته? وكيف كانت النسرة النبوية تقوم بأمر الله ورمى وصوله عليه الصلاة والسلام وكيف انتشرت النصر الصالحة المتنسية ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام إذ إل أن صلاحا حاضر مرهون بالارتقاء بصلاح الماضي ونجاح المستقبل مرهون بصلاح الحاضر فهي حركات عقد منير منطول يحتاج إلى أن تسوج عليه النسوة الصالحة وأن تحوطه القدوة النابعة التي يتأثى بها في جميع الأمور التي تحتاجها نسرة في التربية والتعليم وقوامة الأخلاق والتهديد والآداء التي جاء بها الإسلام أيها المسلمون إن رعاية النصر باتت في هذا الزمان. والمنكرات نتيجة الإهمام للعوابط والنواهي التي جاء بها دين الله سبحانه وتعالى فالجذاب من جيس العمل فالجذاب من جيس العمل فالنفتك الله عن وجعبة الله وان من ترك الامور الاساسية واثمار الامور الكيمة. جريا ورعا من نور طعيلة هامشية لذلك لها حقيقة في السعادة إنما السعادة في الأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو منثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ونجذينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بارك الله لي ولكم في القرآن عظيم ونفعني وإياكم من فيه من الآيات والذكر حكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم تستغفروه وتوموا إليه إنه هو الرهور الرحيم لله. نحمده ونستعينه ونسلم إليه ونعوذ بالله من شرور أخصنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله عز الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمد عبد الله ورسوله نشهد أنه مبلغ الرسالة وردنا مانا ورفع الأمة وجاهد بالله حق جهازه حتى أساه اليومين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ازواجه وذريته واهل بيته اجمعين اما بعد فتقوى الله عباد الله ايها المسلمون ان صراحة النصر يجده كل مسلم عاقل والى المتأمل في سيره السلف الصالح من الانبياء والصالحين وتابعيهم باحسان يجد أنهم يجدون صلاح النسرة فذاك نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي عندي مسلما ومن ذريتي ربنا وتكبر دعاء والسوى على هذا النهج أبناء وذريته يتواصون بالصلاح وابطلب لصلاح النسرة في جميع حياتهم حتى عند الممات عند الغرر فهم يحرصون على هذا. قال تعالى أن كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي أو نعبد إلهًا وإله آبائك إبراهيم ونسماعلة والإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون. كانوا يحرصون على نجاح هذا المقصد، وعلى الى هذا المبرر الشرعي العظيم، وهو صلاح الأسرة. ذكريا عليه السلام يوما شهد فرحا في مريم عليه السلام، وابنها عيسى عليه السلام سأل الله الصلاح لإسرفه. قال رب اجعل لي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هبلي من لدنك ذرية طيبة وهكذا يقوم جميلهم النسرة من عباء ومهات ومن ابناء ومنات من الصالحين يسألون الله عز وجل هذا الجانب العظيم من صلاح النسرة لما فيه من السعادة في الدارين ويكر الله جل وعلا على العبد الصالح الذي يدره السن الأربعين حتى إذا بلما شده وبلما الأربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكو نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تربا وأصلح لي بذريتي إني ثبت إليك وإني منصبين قال تعالى أولئك الذين تكبر عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين تكبر عنهم أحسن ما عملوا هذا بينهم من ظهير وجل على صراحي الدنيا وبشارات بالتوازي والأجل لهم في الآخرة سعادة في الدنيا وفي الآخرة مكتسبة بصراحي مصرة وكومة مصرة التي تمثل صلاحا للمجتمع. ألا قد تكون عباد الله وجددوا أنفسكم في صلاح الوسرة وتماسكها وتراحبها وتعاقبها على دول كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصلوا أرحمكم وراكموا ربكم وأدوا الواجبات خلتوا يردن بها واحذروا ما نهاكم الله جل وعلا عنه احذروا يقوع فيما نهاكم الله جل وعلا عنه فذلك هو الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة ألا وصلوا وسلموا على من رسله الله المعلمة البشرية بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذره وفراجا منيرا فقد نمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام على رسوله فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يَا أَيُّوا الَّمِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وظل اللهم عن سير أصحابه أجمعين الأنفار والمهاجرين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنَّا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة ومن عذاب النار اللهم آس نبوصنا تكواها وذكرها ان خير من بكاها انت وليها ومولاها ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب ال الى الايمان في قلوبنا وكره ال الى الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من ذلك الراشدين طبنا نذلنا والإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربوء رحيم اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني وآخر ذكرى أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من قانفين وجعل ما ننزلته لنا بركة ومتاعا إلى حين اللهم افكرنا الزرع وأذرنا من أذرنا وجعنا من عذابك الشاكرين اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا غذًا هنيئًا مريئًا غذك تحرّسته عاجِنًا غير عاجِل نافعًا غير ضار اللهم اغشك به البلاد وترحم به العذاب وتجعله برّا للحاضر والبعد اللهم إنا خلق من خلقك فلا تم عنا بذنوبنا خبرك اللهم عاملنا لما أنت أهله ولا تعاملنا لما نحن أهله أنت أهل التقوى وما المغفرة المنجرة الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وليتين القربة وينهى عن الأحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يفذكم وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْلَعُونَ